على أهل الكفر ولكنهم يعاندون ويجحدون والله جل في علاه هذه الآيات البهرة القغيرة الظاهرة هذا ربويته المستلزمة لتوحيد إلهيته سبحانه جل في علاه أولا يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات فلا يسمعون وقلنا فلا يسمعون هنا المعنى سمعوا الإجابة سمع يفيدهم بالرجوع إلى ربهم جل في أولاد حسن التوبة والأوبة لربهم قال أولم يروا أننا سوق الماء إلى الأرض الجرز وهذه فيها ما فيها من الرزق والغيس وفيها ما فيها من الحياة للأرض البور التي تنبئ بالبعث والنشور عليكم السلام وبركاته ولا يمرون اننا نسوق الماء الى الارض الجدرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح الفتح فلا يبصرون قلنا هنا الكلام على البصيره لا على البصار فقد ابصروا كل هذه الايات وقد اقيمت عليهم الحجج والبراهين وقد علموا يقينا بان الله جل وعلا هذه الحجج لهم وجوده وربوبيته المستلزمه الى الهيته وقد أمهلهم الله جل في علاه وأمهلهم ودعاهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر الآيات لكنهم يجحدون ومن سبك في قدر الله, في قدر الله جل في علاه أنه من الكافرين فلنتج سبيلا كما قال الله جل في علاه فما يريد له أن يهديه واشح صدره للإسلام وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون سبحان ربي العظيم نعم قال قال الله جل شعلا على تبجح الكفار بعد إقامة حدث عليهم ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين اخترت علماء في الفتح هنا في هذا الباب على أقوى ويقولون متى هذا الفتح قالوا عدوهم ويقولون متى هذا الفتح يعني متى, متى نصركم علينا أنت قلت بأنكم سأ... ستكون الدول لكم علينا وأنصلكم الله لأنكم من أهل التوحيد وأهل الإيمان فالآن فأ... أين أين ومتى وأن يكون لكم النصر علينا فيقولون ويقولون متى هذا الفتح قيل المقصود به فتح بدر يوم بدر الفتح العظيم يوم التقى الصفان يوم الفرقان قال عكرمة معباس ودي الله عنه أنه قال يوم بدر وفتحة للنبي صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما عندما قالوا يعني أخطعنا للرحم أحن الساعة فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد موتهم بل قام النبي صلى على قريب بد يقول قد وددت ما وعد ربي حقا فهل وددتم ما وعد ربكم حقا الثاني هو الأرجح الثاني هو الأرجح في هذا الباب أن معنى في قولهم وما يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين هو فصل القضاء فصل الخصوم بينهم كما قال الله تعالى كما قال الانبياء وهم يدعون ربنا رب افتح بيننا بين قومنا بالحق هو يوم القيامه يوم يوم ان يحشرهم الله جميعا فيفصل القضاء بينهم ليظهر من له الحق من ممن كان على البطل وقيل هو اليوم الذي يأتيهم من عذاب الدنيا عندما, عندما ينزل عليهم ويحل عليهم سخط الله جهو على الله العام فإنه يكون هذا هو يوم الفتح فصل الله لأباده بينهم في ذلك وأظهر من كان على الهدى ومن كان في ضرار مبين وقيل هو يوم فتح مكة وهذا بعيد, وهذا بعيد. وإن كان من قال بفتح مكة قال ألا ينفع الكفار إيمانهم يوم الفتح الذين ماتوا قبل ذلك يعني من هذا وهذا بعيد والصحيح أن هنا في قولهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يعني ويقولون متى البعث والمشور متى يكون يوم القيامة الذي يكون فيه فصل خطاب بيننا وبينكم هذا الذي أراده نعم ويقولون متى هذا الفتح؟ هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح وهذه من الله لا تفعلها وهذه دراءة نبيه السلام ينتظر وح يسألونك ويجيب الله ده ده يسألونك عن, عن, عن الخمض والميسري يسألونك عن المحيط يسألونك ماذا ينفقون <تصفيق> قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون يوم الفتح كل يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون يعني إذا آمنوا في هذا الباب وقد يقال بأن يوم الفتح هو علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت علامة منها لا ينفع نفس الإيمانه ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل, يوم قل يا محمد يوم الفتح كما قال الله جلال فعله عن الذين كفروا أنهم قالوا وأرادوا في سورة الفلقان أن يروا ربهم دلسوا علامة الآية في سورة الفلقان قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكه أو نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم عتوا وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكه يومئذ يوم يرون لا, يوم لا بشره يومئذ للمجرمين ويقولون حجر مهجورات ويقولون حجر مهجور فهو هنا يغلى جلاله يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر ولهم ينظرون فإن الله على يعجل لهم بالعداد لأن الله رجل جعل الدنيا بأسفلها دار عمل لذلك قال علي بن أبي طالب يعني أن يحسبوا أنفسهم قبل أن يحسبوا فالدنيا دار عمل وبلاء وأما الأخيرة فهي دار حساب ومن قال بأن يوم الفتح وفتح مكة قال لا ينفع من قتل من الكفار يومئذ إيمانهم بعد الموت وقيل لا ينفع الكفار ما أعطوا من الأمان لأن النساء قال من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل داره بسفيان فهو آمن وهذا ضعيف ويوم الفتح حقا هو يوم فصل الخطاب يوم يبعثون إلى ربهم جل في علان وهرولين إلى ربهم من قبورهم اي خلص الايه وجاي نقول وديتينه كده الله اكبر ده اقرا لو كل يوم الفتح لانفعو الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون لا ينفع لهم الايمان لان على جعل لهم الغيب شهاده قالب لهم الله جل في الغيب فصارت شهادة فلما صار الغيب شهادة فإن الله جل, جل في وداة قطعاهم بعد ذلك مسألة الإيمان الله رعلا جعل أساس الإيمان قال الله تعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة المرزقنا ومنفهم يؤمنون بالغيب فمحل الإيمان هو الإيمان بالغيب نعم فإذا قالب الغيب شهادة فلا إيمان ذلك الله دفرا كما بعض ايات ربي لا, لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فهنا قال يوم القيامه يوم يوم البعث والنشور عندما راوا حقائق الامور وصار, وصار الأمر الامر علني لا ينفع نفس نفسا إيمانها لم تكن امانه قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون قال فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعرض عنهم هذا بعض الناس يقول منسوخة أن هذه الآية منسوخة بآية السيف قاتل المشركين حيث وجدتموهم فأعرض عنهم كان في بادي الأمر أن يعرض عنهم لأنهم كفروا وجحدوا بآيات الله جالة أولاه لذلك قال فأعرض عنهم وانتظر انتظر إلى أن يفصل الله جل وعلا بينك وينهم إلى أن ينزل الله عليهم العقاب الأليم والعذاب الشديد بما جحدوا بآيات الله وعصوا رسله وتكبروا على ربهم جل فعلا وعلى رسله وعلى آياته نعم لذلك قال الله جل, جل, جل فعلا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون, منتظرون العذاب الأليم الذي سيأتيهم وقلنا بأن العلماء قالوا بأن هذه الآية فأعرض عنهم هذه منسوخة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهذا ختام لسورة السجدة بفضل من ربنا ونعمة نأخذ الفوائد وعدين ننتقل إلى سورة الأحزاب لكن لو في سئلة في السورة نفسها اتفضلوا ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما تقوم ما يرد الله أي هدى ويشرح صدره الإسلام فتكون له البصيرة ومن أراد الله فتنته أعمى بصيرته وبصره أبقى بصره أعمى بصيرته تحقيق مقاصد الشريعة تتنوع فيه الأحكام فأعرض عنه أولا أن نقول منسوخ ونقول مقاص شريعة في هذا الباب ما كان في حالين يمكن أن يكون عرض عنه هو الأسل في هذا الباب قبلها سورة الأحزاب المدنية لو في أسل فيها تفضلوا حتى ندخل على سورة الأحزاب